بسم الله الرحمن الرحيم والليل إ ذ ا يغشى والنهار إ ذ ا تجلى وما خلق الذكر و ا ل أ ن ث ى إ ن سعيكم لشتى ف أ م ا من أ ع ط ى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا ل ل آ خ ر ه والاولى ف أ ن ذ ر ت ك م نارا تلظى لا يصلاها إ ل ا ا ل أ ش ق ى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى